Tetapau di mizan, wa aqim al wazn bil qistq, wa la tuhcsr al mizan. Wal arda wadzgahal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 وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربك ما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 ربك تكذبان، وله الجوار المنشأة في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ربك ما تكذبان. يسألون من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آل ربك تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن اَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ما شواظ من نار ونحاس يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آله ربك ما تكذبان، فإذا شقّت السماء فكانت وردة كدّها، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ Fyoma idil la yusalu al-zam, fyoma idil la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 هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء رب بِكُمَا تكذبان ولِمَن خاف مقام ربه جنة <جنتان> فبأي آلاء ربكما تكذبان <ذواتا>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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرف لم يطمحهن لم يطمحهن ناس قبلهم ولا جاد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 ما تكذبان مدهان مثان فبأي ألام إربكوا ما تكذبان فيهما عينان ضارفتان.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 غيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم على جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكين على رفرف خضري وعبقرين حسان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ تبارك اسم ربك للجلال والإكرام.